يقول السائل نرجو اعاده شرح قول المصنف رحمه الله فكان القبض له كالمتهب يقول المعلم رحمه الله فإن لم يشرط جعله في يد أحد فهو في يد المرتهن لأنه المستوجب للعقد هو اللي طالب عقد الرهن وهو المريد له فكان القبض له لأنه لصالحه كالمتهب المتهب يعني طالب الهبة من يقبضها اذا قال مثلا شخص لاخر هب لي هذا الكتاب قال نعم لا بأس لكن وكل من يقبضه مني يقول انا اقبضه لاني انا المتهب فأنا اتهبته لصالحي فأنا أحق بقبضه ما نبحث من يقبض الهبة التي تهبها أنت لي أنا أقبضها مثل المرتهن يقبض الرهن لأنه لصالحه ليستوفي منه دينا فالمتهب هو المستعطي والواهب هو الذي أعطى الهبة والهبة هي العين الموهوبة من يقبضها العين الموهوبة هو المتهب يقول السائل ما حكم الصلاة في الصفوف الخلفية في المسجد الحرام؟ مع عدم اتصال الصفوف الصلاة صحيحة إن شاء الله وإنما الأفضل هو اتصال الصفوف وإتمام الصف الأول فالاول يقول عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا به ولياتئم بكم من بعدكم فانه لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله وقال عليه الصلاه والسلام خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها فدامت فدام الصفوف في المسجد فالصلاه صحيحه لكن كلما تقدم المرء فهو أفضل وكلما اتصلت الصفوف فهو أفضل يقول السائل رجل عنده زوجتان وكل زوجة, من وكل زوجة لها أولاد قام الأب فزوج أولاد الزوجة الأولى من ماله الخاص ورأى أنه من باب العدل إعطاء الزوجة الثانية مبلغ 150 ألف ريال مقابل تزويج الولدين من الزوجة الأولى علما بأن بعض الناس قالوا له إن هذا العمل غير صحيح ولا تصح الوصية لوارث فما الحكم يقول السائل خلاصة سؤاله أن له أولاد من زوجتين وزوج الأولاد من الزوجة الأولى وبقي الأولاد من الزوجة الثانية لم يزوجهم فرأى أن يعطي الزوجة الثانية مبلغ وخمسين ألف ريال لتزويج الولدين منها يقول فقال له بعض الناس إن هذا العمل غير صحيح وهو كذلك هذا العمل غير صحيح ولا يجوز لأن التزويج حاجة مثل النفقة فلا يلزم فيه أن يعدل بين الصغار والكبار وإنما يعدل فيه بين الكبار ما يصح أن يزوج أولاد هذه الزوجة ويحرم أولاد الزوجة الثانية وهم مثلهم في السن والعمر والرغبة في الزواج ولا يعتبر من العدل ولا يلزم إذا زوج ابنه البالغ عشرين سنة مثلا أن يعطي أم الولد البالغ خمس سنين أو أكثر أو أقل يقول هذه سبعين ألف أو خمسين ألف أو أقل أو أكثر لتزويج فلان الذي عمره خمس سنوات لا هذا ما يجوز لأن التزويج حاجة ومثل النفقة فالمحتاج لهذا يزوج ويجب العدل بين أولاده ما يزوج واحد يمنع واحد ولا يلزم أن يعطي الصغير مبلغا من المال أو يعطي أمه أو يعطي أخاه الأكبر مبلغ من المال مثل المبلغ الذي زوج به الرجل الكبير لأن النفقة بحسب الحاجة والتزويج كذلك فنفقتك مثلا على ابنك الكبير تختلف عن نفقتك على ابنك الصغير الرضيع الرضيع بحسب حاجته والكبير بحسب حاجته هذا قد تنفق عليه في الشهر مئة ريال وهذا قد تنفق عليه في الشهر ألف ريال ولا يعتبر في هذا جور أو تفضيل لأن هذا اعطيته ما يحتاج وهذا اعطيته ما يحتاج والتزويج من هذا الباب والله أعلم فمثلا المحتاج الى التزويج اعطه وزوجه وغير المحتاج الى التزويج حالا ان بلغ وصار اهلا للتزويج وانت حي زوجه والا يتولاه ربه تبارك وتعالى فلا يجوز مثلا وهذه يفعلها بعض الناس وهو الجهل وعدم استشاره طالب العلم اذا زوج واحد من اولاده مثلا اعطى الصغار قال لهم كذا وكذا مقابل تزويجهم او كتب لهم ارض او بيت او عماره مقابل تزويجهم يقول لي زوجت الكبير وهم اخشان يباغتني الاجل قبل ان ازوجهم فهذا مقابل تزويجهم نقول لا هذا غير صحيح فمن بلغ سن الزواج فزوجه ومن لم يبلغ سن الزواج فلا يجوز أن تعطيه مثل ذلك قل ذكرت أمس أن الحاكم إذا قبض الرهن في غياب الراهن والمرتهن وسلمه لشخص آخر وتلف ضمنه والشخص لا ما قلت هذا أنا لا تنسبوا عني ما لم أقل فإذا قبض الحاكم والراهن والمرتهن موجود وسلمه لعدل ضمنا لكن إذا قبض الحاكم في حال غيبتهما أو امتناعهما فقبضه صحيح وأظن الكثير منكم يذكر هذا فقول قبض الحاكم عن الحاضرين هذا غير صحيح فإذا قبض الحاكم عن الحاضرين غير الممتنعين ضمن هو ومن قبض وإذا قبض الحاكم عن الغائبين أو الممتنعين فقبضه صحيح يقول السائل ما حكم التصوير لحاجة او لغير حاجة كأن يكون للذكرى او لغيرها التصوير محرم باحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وورد ان المصور يقذف هو وصورته في جهنم فيقال لهم احيوا ما خلقتم ما يستطيعون ومن صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ واول شرك حدث في الارض بعد آدم عليه السلام كان بسبب التصوير فلذا شدد صلى الله عليه وسلم في أمر التصوير فيحرم التصوير بعض العلماء رحمهم الله في العصر الحاضر لما اشتدت الحاجة إلى التصوير في بعض الأمور قالوا ما كان ضرورة فهو معفو عنه لأن المرأة مضطر مثلا للبطاقة أو للجواز أو للتابعية أو لأمر من الأمور التي يحتاج إليها المرء ولا تحصل له هذه إلا بصورة لأنه كثر التلاعب والتزوير فيخشى أن يحمل هذا الجواز أو هذه البطاقة غير صاحبها فقالوا لابد من وضع صورة لصاحبها لحفظ الأمر لحفظ أمر من الأمور قال العلماء في هذه الحال يرخص للمرء أن يصور بقدر الحاجة والضرورة وما خرج عن الحاجة والضرورة فلا يجوز يقول ما حكم السب والتكلم في رجال الدين التكلم في رجال الدين وسبهم هذا نفاق هذه صفة المنافقين فالصدر الأول المنافقون هم الذين يتكلمون في الصحابة رضي الله عنهم ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكمل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه ومن يتكلم في رجال الصلاح والتقاء فيه شبه من أولئك هم سلفه فأولئك ماذا قالوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق يقولون عنه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا اجبن عند اللقاء من يعنون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون في الأكل يأكلون كثير والكذب كذبه وعند لقاء العدو جبنا يتخلفون وقد كذبوا الله فهم أقل الناس أكلا وأكثرهم صدقا وأقدمهم وأقربهم وأولاهم في قتال العدو وأكثرهم شجاعة كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حزب الأمر وجد الجد في القتال يتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرونه من شجاعته وأقدامه عليه الصلاة والسلام على قتال العدو فهؤلاء إذا تكلموا فهم ما ضروا غيرهم وإنما ضروا أنفسهم المتكلم في البراء يضر نفسه ويهدي من أجر أعماله إن كان له أعمال صالحة إلى هؤلاء يوزع أعماله الصالحة على هؤلاء الذين يتكلم فيهم إذا لم يكن عنده عمل صالح إذا كان مفلس يقتص منها ويؤخذ منه القضاء أو يضيع ما يضيع حق أبدا يوم القيامة يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله وما أحسن ما قال بعض الإخوة لما رأى أناسا يتكلمون في أشخاص أحب أن يصرفهم إلى الكلام في أبيه وهو عير حسن يتكلمون في أبيه فقالوا كيف ترضى؟ قال نعم حسناتكم ضائعة وأحب أن تكون لوالدي لا للناس الآخرين لأنكم مهدرون حسناتكم وضيعونها سيأخذها من تتكلمون فيه وأحب من تكلم من أخذ الحسنات أبي فأجعلك ليريد أن يسكتهم فما يليق بالمسلم أن يتكلم بالمسلم مطلقا وخاصة إذا كان المتكلم من الرجال الصلاح والتقى وطاعة الله جل وعلا فالكلام فيهم نفاق والعياذ بالله يقول ما الفرق بين قول المؤلف رحمه الله وإن أودعه مع قدرته على الحاكم ضمن نعم وقوله لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن هو والقابض معا يعني ضمن الحاكم نعم لأن المسألة درجات اقباض الرهن او الوديعة درجات اولا تعيده الى من اعطاك اياه ثانيا ما وجدت من اعطاك اياه او غاب او انتنع تقبضه وتعطيه الحاكم ما وجدت هذا ولا وجدت حاكما يقبضه تعطيه للعدل لاي ثقه فإن أودعته عند الحاكم مع قدرتك على تسليمه لهما ضمنت وين أودعته عند عدل مع قدرتك على الحاكم ضمنت فالخطوات الثلاث تعيد الرهن إلى من أعطاك إياه ما وجدته او امتنع تعيده لمن للحاكم ما في حاكم في بلاد كفار ولا ولاية شرعية تسلمه للعدل الثقة في المسألة الاولى هما موجودان في البلد الراهن والمرتهن لكن قلت اسلمه للحاكم نقول تضمن والحاكم اذا سلمه لثقة كذلك يضمن لأنه ما من حقه أن يقبض مال الحاضرين ما وجدتهما سلمه للحاكم فإن سلمته لثقة مع وجود الحاكم ضمنت ما وجدتهما ولا وجدت الحاكم الشرعي سلمه للثقة خطوات يقول السائل بأنه عرف أجداده وأعمامه أنهم يملكون عبيد من ذكور وإناث فهل يحل له معاشرة الإماء يقول السائل بأنه عرف أجداده وأعماله يملكون عبيدا من ذكور وإناث فهل يحل له معاشرة الإماء الجواب لا ما يحل له أن يعاشر أمة إلا في ملكه أما ملك أبيه فلا لأن ملك أبيه هو شرك إذا كان أبوه حي فهي ملك له وإذا كان أبوه ميت فهي تورث عنه ولا ينفرد بها وحده وملك أعمامه ما يحل له وإنما يحل له أن يعاشر أمة في ملكه أو وهبها له ابوه أو وهبها له عمه فهو ما يعاشر أي امرأة كانت في ملك أبيه أو ملك أمه لأنها قد تكون عاشرها أبوه فتحرم عليه مثل ما تحرم عليه زوجة أبيه يقول السائل هل يجوز رهن شيء على انه مضت على ان مضت مدته يصبح الرهن للمرتهن وان كانت قيمته تزيد عن دينه لا ما يجوز لا يجوز ان يتفق الراهن والمرتهن على انه ان سدد الراهن وإلا فالرهن للمرتهن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه فيباع ويسدد منه الرهن يقول في قراءة القرآن في صلاة النافلة هل ثوابه أكثر من قراءة القرآن بدون صلاة نعم يظهر والله أعلم أن المرأة إذا قرأ القرآن في صلاة فإنه يثاب عليه أكثر من قراءته خارج الصلاة لأن الصلاة عبادة وقراءة القرآن عبادة وطول القيام بقراءه القران عباده فهي اكثر في العباده من لو قرا القران بدون صلاه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين